washtan ya mahdi من عطر الولايا نتعش وشتن وشتا على يوم الفراق يا ابن الذكيه رفعت الراس والله رفعت الراس لا متكبر وجان وتهت بعزتي لا كثر رفعت الراس وتتهدب عزتي لني موالي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ويخلني يا حادا في الحما خدني وخلني ترى الفرا خالني دخيلك يا علي دخلك يا علي دزلي طارش وخلني اكنس حضرتك صبح وخلني وخلني يا حار في الحماخذني وخلني يا حار في الحماخذني وخلني <تصفيق> ناديني يا ابو حسين خلني اروح النجف وخلني اخذني وخلني ترى الافراق هد وخلني دخلك يا عملنا دخيلك يا علي علي علي دخيلك تنزل طارش وخلني وخلني اكنس حضرتك صبح ومساء Ah oh. عيالك احنا حادر وانت باغا وحبك صح ولنا وانت باغا وانت باغا يا حقنا انت فاخر وانت باغا الامير انتا وحنا لك رعيا اصلي